بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشاه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 فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا للهدى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَذْرُتُكُمْ نارا تَلَّفَظَ لا يَصْلَحَهَا إلَّا الْأَشْقَى